الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله من الاما خلق والحمد لله عدد ما في الارض والسماء والحمد لله من الاما في الارض والسماء والحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله من كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء